لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون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 قالوا ان تطيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم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 اتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً أَيُرِيدُ الرَّحْمَنُ بِبِرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلم وآية لهم الليل نسلخ منهم النهار فإذاهم مظلمون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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 وما تأتين من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قَالَ الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون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 فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشأوا لما سخنهم على مكانتهم فما استطاعوا وَلَا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أ يعقلون